كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبوحات حاتم إرساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي أخرى للبخاري وحسب التطليقه وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلقوا ليمسك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل رواه النسائي ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة ثلاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سنده ابن إسحاق ما قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جده النجد وهزله النجد النكاح والطلاق والرجع رواه الأربعه إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية Ibn عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفع لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبه وسنده ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليهم امرأته فهي يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله عنها أدنى ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقله يفيق رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم